نتدارس بحول الله تعالى وقوته اسمين جليلين من أسماء الله تبارك وتعالى ألا وهما اسم الله الولي واسمه المولى معنى الولي معناه القريب فالولي هو القريب منك والولي ضد العدو والموالاة ضد المعاداة لذا نحن نقول في معتقد أهل السنة والجماعة ركيز أساس ألا وهي الولاء والبراء الولاء معناه محبة ونصرة أولياء الله تبارك وتعالى والبراء من أعداء الله جل وعلا والمولى تطلق أيضا في اللغة على المعتق والمعتق هذا كان في شأن الرقيق لما كان هذا الأمر شائع في الجاهلية أمر الرقيق واستعباد الناس ونحو هذا فكان الذي يعطق يسمى مولى وكان أيضا يطلق هذا على المعتق والمولى تأتي بمعنى الناصر والجار خذوا بالكم من زي علشان كل دحية يبقى مهم لما نعمل الإسقاط على حظ العبد من هذا الاسم الناصر والجار والصديق والتابع والمحب والحليف والشريك كل هذا يسمى في اللغة مولى وكذا يطلق هذا في التعامل ما بين الناس على المصاهرة ويطلق على ابن الأخت المولى هذا هو معناه لغة ورد هذان الاسمان في القرآن في غير ممودة فورد اسم الله الولي في آيات كثيرة الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ويقول جل وعلا والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا ويقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ويقول لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون إلى غير هذا من مواطن اسمه الولي في القرآن أما اسمه المولى فقد ورد في ثنتي عشرة مرة في القرآن كما في قوله تبارك وتعالى وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين وكقوله وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير ويقول واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير معنى اسمه الولي كما ذكر أهل الليل يقول الإمام الطبري في قول الله جل وعلا الله ولي الذين آمنوا قال أين صيرهم وظهيرهم يتولاهم فيحفظهم ويرعاهم ويؤيدهم ويدبر أمورهم يتولاهم بعونه وقوته فلو كان الله وليك فماذا تريد بعد ذلك ينصرك يدبر أمرك يتولك بعونه وقوته يمدك بالحول والقوة يخرجهم من الظلمات إلى النور يخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان يبقى فيها معنى الهداية كذلك ما هو حي يبقى فيها كل هذه المعاني وقال في قوله تعالى وكفى بالله وليا أي وكفاءكم عايز تاني وكفاكم وحسبكم بالله ربكم وليه يليكم ويلي أموركم ويحرسكم سبحانه وتعالى فيحرسكم من أن يستفزكم أعداءكم عن دينكم أو يصدوكم عن اتباع نبيكم. وقال في قوله تبارك وتعالى. ودي من أعظم الآيات اللي إحنا محتاجين نتوقف عندها كثيراً وسنتوقف عندها في حظ العبد. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين تستطيع أن تقول إنها آية الولاية في القرآن بتقول أنا وليي والنسبة دي بقى كده يعني كأنك بترمي الحمول كلها أنا بتاع ربنا أنا ولي ناصري ومؤيدي ومدبر أمري هو الله تبارك وتعالى إن وليي زي ما بتقول في ربي وانت بتنسب النسبة دي يا النسبة دي ربي انا رامي نفسي هنا ربي سبحانه وتعالى وهي نفسها ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فانا بطمع يعني الاية وانت بتقولها هو بيتولى الصالحين وانا طمعان ان انا اكون منهم وهو يتولى الصالحين يقول معناه يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد صلى الله عليه وسلم للمشركين من عبدة الأوثان إن ولي ونصير ومعين وظهير عليكم الله الذي نزل الكتاب علي بالحق وهو يتولى من صلح عمل بطاعته من خلق فإذا جاء من يحتج علينا و يستنصر علينا بغير الله قلنا إن ولي الله أنا ولي ربي وربنا لن يضيعني دي ثقة فيه وحسن ظن فيه سبحانه وتعالى إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين طب اسمه المولى قال الطبري في قول الله تبارك وتعالى أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال أنت ولينا بنصرك لنا دون من عاداك وكفر بك لأن مؤمنون بك ومطيعون فيما أمرتنا ونهيتنا فأنت ولي من أطاعك وعدو من كفر بك فعصاك فانصرنا لأن حزبك نحن ابتعك يا رب فانصرنا لأن حزبك على القوم الكافرين الذين جحدوا بك وعبدوا غيرك وآطاعوا في معصيتك الشيطان قال الخطابي المولى الناصر والمعين الناصر والمعين واحتج بقول الله تبارك وتعالى واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير أي أن المأمول في النصر والمعونة هو الله لأنه هو المالك الملك المليك سبحانه وتعالى اسم الله الولي واسم الله المولى حيقتض مننا وقف في معنى الولاية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من دل اللي يستحقون هذا الوصف من اللي يوصفوا بذلك إيه صفتهم إيه أبرز المعاني والأعمال التي يقوم بها هؤلاء قالوا أصل هذا الباب الوصية الجامعة الماتعة التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرج الإمام أحمد والترمذي وغيرهما وحسنه وصحاة جماعات من أهل العلم حديث المشهور لما كان ابن عباس خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأم لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف وفي رواية احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشد واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يصر قالوا جمع معنى الولاية في قوله احفظ الله يحفظك احفظ الله معناها احفظ أمر الله عز وجل فيك واحفظ نعمة الله عز وجل لك وأعظم النعم وأعظم المنن نعمة الإسلام والإيمان إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فبيقول لك حافظ أنا أديتك جوهرة أنا أديتك كنز بس أنت مش عارف إمت فاحفظه ليتم الله عليك النعمة ويزيدك حفظا وتأييدا ونصرا فاحفظ الله يحفظك احفظ حدود الله تبارك وتعالى يتولاك الله عز وجل برعايته احفظ حدوده وأوامره ونواهيه وقف عند ذلك بالامتثال عند أمر بالامتثال وعند نهيه بالاجتناب وعند حدوده فلا تتجاوزها عندك خطوط حمر لا تتجاوز هذه الحدود بأي حال من الأحوال فإذا كنت كذلك كنت حافظا لأوامر الله حافظا عن الذنوب بالسرعة إلى التوبة حافظ قلبك من التعلق بغيره حافظ جوارحك فلا تستعملها إلا فيما أحب فمن كان كذلك كان بمنزلة الولية. وقالوا وكذا الحديث الذي عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد لي ولي فقد آذنته بالحرب وبعدين كأن ربنا سبحانه وتعالى هذا الحديث القدسي كأن ربنا بيقول لنا الولي ده هيبقى أمين فقال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافر حتى أحبه فإذا أحببته بص الولي حيبقى حالوه إزاي كنت سمعه الذي يسمع به ما يسمعش إلا اللي يحب ربنا وبصره الذي يبصر به ولا تقع عينه إلا على ما يحب الله وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينا وإن استعاذني لأعيذنا ده يقول يا رب من علي وكذا في الحال ده يقول يا رب أعوذ بك من الفتن يجنبها شفت حال الولي ده حل عظيم ازاي الشاهد ان الحفظ ابن رجب في كتاب جامع علوم والحكم قال يبقوا منزلتين الولاية على نوعين الولي اللي بيقوم لله بأداء الفرائض اللي محافظ على فرائض الله تبارك وتعالى قال وهذه درجة المقتصدين وأداء الفريض أفضل الأعمال بعض الناس بيتلبس عليهم الأمر يجي مثلا رمضان وصلاة القيام والتراويح ممكن يعود يصلي ويترك صلاة الفجر يعني يصلي كثير غيت ما ينهك فينام ويتضيع منه الفجر في جماعة وهذا خلاف الأوله. إحنا لازم نبقى متعبدين لله بما يحب الله. واحد عليه الكفارة. فالكفارة في حقه واجب. يقول لك أنا عايز أصوم اثنين وخميس. أنا عايز أصوم نوافر. الناس كلها دلوقتي مثلاً صيما تلتاشر وأربعتاشر وخمسة عشر. فأنا عايز أصومهم. يا عم الفرض الأوله. الفرض أحب. أنت عايز الأحب ولا عايز هواك ولا عايز تبقى أنت ماشي مع الناس. الفرض أحب إلى الله عز وجل. فهنا الحفظ بيقول حفظ ابن رجب يقول والمتقربون إليه بأداء الفرائض هذه درجة المقتصدين أصحاب اليمين وأداء الفرائض أفضل الأعمال كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفضل الأعمال أداء مفترض الله والورع عما حرم الله وصدق النية فيما بينك وبين الله بيقول أفضل حاجة إن أنت تبقى محفظ على الفريضة وان انت تبقى متورع الحاجات المشتبهة عندك والحاجات اللي انت عارف انها حرام تبقى متورع عنها متحفظ منها واهم شيء حالك بينك وبينه نيتك فين وصدق النية فيما عند الله عز وجل وفيما بينك وبين الله ثم قال الدرجة التانية بقى درجة السابقين المقربين مش هو ربنا سبحانه وتعالى في سورة الواقع قسم الناس ثلاثة مقربين أصحاب يمين أصحاب شمال فأما إن كان من المقربين فروح راح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين إنما بقى لو كان من أصحاب الشمال هؤلاء الضالين المكذبين فنزل من حميم وتصلية جحيم على الأقل إن لم تكن من المقربين فكن من أصحاب اليمين فأصحاب الدرجة الأعلى درجة السابقين المقربين قالهم الذين تقربوا إلى الله بعد الفرائض بالاجتهاد في النوافل يبقى سلم ما تجيش أنت تنط على السلم ده وتقول لا أنا عادي تجيب أجتهد في النوافل ما أنت لازم تحقق الفرائض الأول عشان تبقى ولي من أولياء الله الصالحين بالنوافل والانكفاف عن دقائق المكروهات ده متورع قوي وده بيحسب نفسه على النقير والقتمر زي ما بيقوله على أقل شيء وعلى أكثر شيء فهذا يكف نفسه عن دقائق المكروهات بالورع وذلك يجب للعبد حب الله جل وعلا فيكون وليا من أولياء الله الصالحين الله جل وعلا بين لنا شأن هؤلاء الأولياء ولو أردتم أن أذكر لكم بعض هذه الصفات والعلامات التي يعرف بها ولي الرحمن من ولي الشيطان فخذ مثلا بعض الأعمال التي ذكرها العلماء في هذا الباب قالوا الأولياء من أعمالهم انتظار الأذان بعد الأذان بشوق ولهفة يخلص الصلاة طب امتى بقى موعد الوصال الثاني؟ هو مش بيخلص الصلاة وخلصنا الحمد لله قد نصلناها لا ده بيصلي بيقول امت بقى دي لحظة القرب هو دي ارحنا بها يا بلال جعلت قرة عيني في الصلاة لحظة الوصال انت فاهم يعني ايه ان ربنا سبحانه وتعالى بقى تلقاء وجهك انت واقف قدام الملك انت فاهمين يعني ايه صلاة الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودة يشهده الله وملائكته القرآن اللي انت بتسمعه ده ربنا شاهد دلوقتي وانت واقف شاهده الملائكة مستشعر لما تبقى قدام ربنا وليس بينك وبينه حجاب ولا بينك وبينه ترجمان لحظة الوصال اللي ما بين القلب وما بين الرب فعشان كده يسمع الأذان يبقى عنده اللهفة والشوق وينتظر الأذان وينتظر الأذان القادم وهو كذلك تلاقيه بيزبط أحواله كلها على الصلاة نص ساعة الظهر طب بعد الصلاة إن شاء الله كل أموره بتتزبط على الصلاة لأنه هي رقم واحد في الحياة هي أهم شيء في نظام اليوم فهذا ولي ينتظر الأذان بعد الأذان بشوق ولا الأمر الثاني يسارعون في الخيرات لما تدخل القبر عملك الصالح يقول إيه فوالله إنك كنت سريعا في طاعة الله بطيئا عن معصية الله فجزاك الله خيرا العكس بقى للعاصي والفاجر يقول له والله إنك كنت سريعا في معصية الله بطيئا عن طاعة الله يعني ممكن كم يعني طاعة بس وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة يراؤون الناس تئيلة إنما الولي تعرفه من أنه يفتح في كل الأبواب الأدامه على ما يستطيع ويسارع فيها بنا نشيع جنازة يلا تعالوا نتصدق بصدق كذا يلا تلاقيه مسارع في الخيرات من الصفات صفات الأولياء المحافظة على تكبيرة الإحرام خلف الإمام تعرفين النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله أربعين يوما يدرك التكبيرة الأولى اللي هي تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان براءة من النفاق وبراءة من النار أنت متهم على ذمة هذه القضية كلنا متهمين نستحق النفاق ونستحق النار إلا إذا قدمت براءتك براءتك إيه أربعين يوم كل صلاة ميتين صلاة أربعين يوم في خمس صلوات يبقى ميتين صلاة ميتين خطوة اللي يجيبهم. يبقى كثبت له البراءتان يبقى مشروع عمرك تبقى مركز بقى، صلى ورى صلى وحتلاقي نفسك مش بالسهولة تيجي مرة تتعب شوية تنام ابتري من تاني وياما شباب بيحكولي في اليوم الثمانية وتلاتين يعني خلاص سبحان الله ما يشي مصدق نفسي ده أنا قلت خلاص ده حطلع الكوبري وحنزل المسجد طلعت ووقف وخلاص هعمل ايه عشير العربية وارميها مش عارف عامل حاجة مين ده بقى عشان ايه عشان تقعد تجاهد فيها اصلها براءة من النار وبراءة من النفاق عايز توقف قدام ربنا تبقى من اوليائه بالسهولة اقعد أو وما تملش ما هو اصلها مشروع عمر ما جاتش في مرة الأولى ولا التانية ولا التالتة ولا العشرة ماشي شغالين لغاية تيجي ان شاء الله واخدين بالكم فالمحافظة على تكبيره الاحرام خلف الرابع قالوا السعادة بالصف الأول إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول عارف يعني يصلون يعني اللي في الصف الأولاني ربنا بيثني عليه في الملأ الأعلى بيقول فلان الفلاني ده من المؤمنين من المتقين من الصالحين يثني عليه في الملأ الأعلى شوف انت لو واحد من كبرات البلد وجاء واحد وقال لك ده فلان جاب اسمك فقصت الكلام وفرحان بك جدا وبيقول ده رجل كذا وكذا وكذا تبقى أنت طاير وحاسس بقى أن أنت بقيت فلان في البلد خلاص واحد من أكبر الكبراء البلد بيقول عليك كذا فما بالك بالملك سبحانه وتعالى يذكرك في الملأ الأعلى ده مين أصحاب الصف الأول قالوا صف الخامسة سلامة الصدر وتمأنينة القلب سلامة الصدر يبقى زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أعظم الناس قربا إلى الله عز وجل كل مخموم القلب صدوق اللسان فقالوا له صدوق اللسان نعرفه واحد صادق مفهومه، لكن ايه مخموم دي مش فاهمينها الصحابة مش فاهمين قال هو التقي النقي لا غل ولا حسد ولا حقد، ما عندوش المشاكل دي خلص ما بيشيلش من الناس ده أزاني ده عمل فيا ده أنا ما عندوش الكلام ده خلص ليه رب الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونام الوكيل ليه رب بيدفع عني عندوا إيمان بأن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور فسليم الصدر من الناس ما يحبش يسمع غيبة أنا ما يلي أنا أنت جايب لي إجاية تقول لي فلان عمل وفلان سواء أنا ما يلي أنا بالكلام ده ما يحبش اسمع سرة الناس ما يحبش حد يكلم في حق أحد فسليم الصدر من الناس لا غل في قلبه ولا حسد لأحد ولا حق ولا بغي ولا يظلم حد. فسلامة الصدر وطمأنينة القلب والطمأنينة مصدرها الذكر. ألا بذكر الله تطمئن القلوب فده دا ذكير دائم. الذكر لله تبارك وتعالى. صفة السادسة قالوا تظهر عليه علامات اتباع السنة واحد من الصالحين. قالوا له ده فيه راجل ولي من الأولية في المكان الفلاني فقال لهم طب ماشي ما عندهش مشكلة تعالوا نروح نشوف سيدنا الوالي فدخل عليه فوجد الرجل يخرج من حجرة بجوار المسجد فأول ما وقف اتجاه القبلة بسق وفي نهي أصلا أن يبصق الإنسان تلقاء القبلة دي من سوء الأدب نحن سنقول دلوقتي أن ربنا أمام وجهك والقبلة كذا تروح بسق فخرج الرجل من المسجد وترك. قالوا لما لم تسلم عليه ده سيدنا الولي قال هذا رجل لم يحفظ حق النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يكون بهذه المنزلة ده ما أي صفة ده مش متابع للسنة النبي عن كده هو بيعمل فأي إنسان ليس على هدي النبي محمد وإن زعم إنه بتظهر عليه كرامات كانوا السلف يقولون جنيد وغيره سالم بن الله تشتري وزهاد البصرة الأوائل كانت كلمتهم قالوا إذا رأيت الرجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فامتحنه على السنة فإما إنه رجل صديق أو فاسق زنديق قالوا لو شفت قدامك الراجل بيطير في الهواء امتحنه على الكتاب السنة شوف الرجل ده متبع الكرامة دي دي كرامة لأن هو فعلا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم متبع للكتاب متبع للسنة لو كان كده فخير فقد قالوا لا نبي بغير معجزة ولا ولي بغير كرامة لكن أهل السنة يقولوا ايه نفسك تطلب منك الكرامة والله يريد منك الاستقامة احتى نفسك تظهر لك كرامة من الكرامات ليه احتى بقى سيدنا الورق، فتبقى النفس يعني يا ريد بقى كده أشوف النبي في الرؤية أحس بقى إن شاء الله كذا وبقى إيه أي حد يكلمك ولا حاجة أنت بقى إيه؟ أنت حاجة لوحدك أنت اللي شفت النبي صلى الله عليه وسلم فخلاص وإطمأننت إن أنت بقيت في جنة الخلد واشتني لعب بيك إنما إيه الصح أنا أريد الاستقامة فاستقم كما أمرت ظهرت الكرامات كانوا لا يبالون بها من تأييد الله عز وجل للعبد ربنا ما لك يعني مؤيدات كده في الطريق بيشجعك لكن ما بيتوقفوش عنده ويقولوا خلاص احنا اوليه لا يدعون هذا ابدا فامتحنوه على الكتاب والسنة طلع كده يبقى خير مطلعش كده قلده يبقى فاسق وزنديق ييجي بقى يستعمل الجن ويعمل شوية الشغل بتاع الكهانة ده والسحر فالناس تقعد تظن ان فيه شغل سلام من ليه خصة مشهورة جماعة ادعوا انهم لهم خوارق للعادة وقال لك دول بقى اللي بعد كده يعملوا ايه يجوا يقول لك احنا ونخش النار وما يحصلناش حاجة عارفين في شغل كده يحط لك النار في بقه ويطلعها و... وانت قاعد بتقول ايه ده ما شاء الله لا قوه وبالذات بقى في الهند وفي المناطق دي عندهم الحاجات دي للصبر فقال لهم طب ماشي ما مشكلة مشكله عارف شيوخ الاسلام هم كانوا بيعملوا ايه كانوا بدهنوا جسمهم بمادة معينه الماده دي تحميهم من النار فيجي يخش ويحمل الحركات البتاعة دي زي جماعة البهلوانات دول ويعملها وسوف قال لهم بس دلوقتي حالا نخش مع بعض دلوقتي يلا طلع بقى مفيش حاجة حي... مش حاجة حاجة ادهن فايه دلوقتي حالا نخش فطبعا لا السنة الغير فان ادهن فعلم الناس كيف يكيدون لهم وكيف يخدعونهم وخلصوا من حماقات هؤلاء الشاهد انه لازم تظهر عليه علامات الاتباع ليكون بحق من الأولياء وإلا يكون من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن العلامة السابعة اتعاب البدن في طلب الحلال والقناعة بالكفاف طوبى لمن رزق كفافة وقنعه الله بما أتى وقال لك ايه طلب الحلال ده ده عبودية من أعظم العبوديات أن أنت النهاردة بالذات في الزمن ده الزمن اللي الناس متساهلة في أكل الحرام وأكل المشتبهات وأكل أموال الناس بالباطل فيبقى طلب جهات بس عايزين نية هو الناس تقعد تقول إيه إن طلب الرزق عبودية وساعات يقولوا إن طلب الرزق ده مقدم حتى على سائر العبادات الأخرى بما فيها الصلاة لا مش كده إحنا عايزين نية هو أنت بتطلب الرزق ليه لتكون يدك هي العليا واليد العليا خير من اليد السفلة لأن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله لأن ربنا أمرك بهذا فامشوا في مناكبها واكلوا من رزقه آه يبقى أنا بطلب الرزق واللي بيبعته لي أنا راضي به لكن بقى مش هقطع نفسي ومش هقطع الناس واعمل مش عارف ايه واشتغل ثلاث اربع شغلانات واعمل وسوي ولازم دول ومش هينفعيش غير كده و... يبقى انت كده بتحلق دينك بتمحو ايمانك يبقى كده الدنيا سيطرت عليك إنما هو طلب منك إيه طلب منك ان أنت تأخذ أسباب الرزق الحلال تسعى في هذه الأسباب أسباب الرزق دي بتيجي إيه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرار ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار اتفتحت بالإيه بالاستغفار الرزق بينزل بيجي بإيه بالتوكل كالطير تغدو خماصا وتعود بطانا إيه بيتوكلون على الله عز وجل وانت كمان بتتأكل عليه اللي يدهو لك انا راضي به كانوا يقولوا ايه انت تطلب ما يطغيك والله يعطيك ما يكفيك اصلا مش بخيل هو بيدك اللي انت يكفيك بس انت عايز اللي يطغيك عايز كذا وعايز العربية تتغير وتبقى احسن وعايز البيت يبقى مش عارف في المكان الفلان وعايز يبقى عندك مش عارف شاليه فين وعايز, وعايز وعايز وعايز مش هتخلص والله ما هتخلص لا يزال قلب الكبير شابا في حب اثنتين حب الدنيا وطول الأمل ولو بعندك تسعين سنة هتبقى لسه برضو الدنيا شغل بابك فالولي بيعمل ايه بيطلب الحلال ويقنع بالكفاف العلمة الثامنة ترك الفضول من المباحات ترك الفضول من المباحات يعني, يعني دع ما يريبك إلى ما لا يريبك اجعل بينك وبين الحرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سطرة من الحلال يعني ساعات انا اجي اترك مثلا الاكل ده حلال فيش حاجة بس رح تجاي النهاردة وصايم ليه بعود نفسي على انها مرة اقول لها لا ما هي دي وانها النفس عن الهوى واما من خاف مقام ربه ونها النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى لو علمت نفسك وعلمت ولادك ان كل اللي نفسهم فيه تدهولهم يبقى النفس هتستأسد عليك خلاص انت معودها على انها اللي يجي على بالك تعمله ما ينفعش لازم مرة تقول لها لا انا عايز اخش انام طيب انا عايز اصلي ركعتين في الليل بس انا تعبان والنفس تبتدي بقى تقول اه ترتاح مش هينفع عشان الفجر عشان مش عارف ايه لا هما ركعتين ان شاء الله ربنا حي عنا لما تبتدي بقى تقول لنفسك لا اكذا مرة تبتدي تعرف ازاي تستمسكها وتعرف ازاي تقودها فتترك شيء من المباح إذا كنت أنا شيء مباح يبقى نفسي هتقول لي مكروه يبقى نفسي هتوقعني في حرام فأنا من أول خالص هتطلع سد لغاية هنا وقفي عشان ما توقعش في اللي بعده فهمنا؟ فترك الفضول من المباحات قالوا من علامات الأولياء البشر وطلاقة الوجه والمحية وتبسمك في وجه أخيك صدقة كان جل ضحكه التبسم وغير ما موضع فيه سنة سيدنا أبو يقول ما رآني رسول الله إلا وتبس ويستخر لما شفتش نمف مرة مراد إلا وليتم بيضحكوش فتبس وطلاقة الوجه حسن الخلق في التعامل مع الناس وحسن المعاملة هذه من علامات أولياء الرحمن ومنها بذل المعروف للكافة خيرك عن الناس كل الناس قريب وبعيد فقير وغني كل الناس خيرك معاهم مش لازم الخير ده هيبقى ان انت بتديهم فلوس تتعامل معهم معاملة حسنة تحاول ان انت تيسر لهم امور لو كانت في استطاعتك يبقى دايما خيرك دائما يقدمك فبذل المعروف للكافة والتوسط في المعيشة حتى لو معاك الملايين لكن عايش على قدك عايش باللي يكفيك ويقنعك ويقنع من حولك فالتوسط في المعيشة من علاماته الأولياء فالعبد لا بد له من إله يعبده وفي حاجة إلى مولى يتولاه ولا بد في هذا الولي أن يكون قادرا حكما غنيا قويا باقيا ولا يتصف بهذه الصفات إلا الولي سبحانه وتعالى تعالوا أقول لكم كم شاهد من الشواهد اللي تنفعنا في معنى رعاية الله تبارك وتعالى وولايته لأوليائه شوفوا كده أجب لكم كم ذكر لرعاية الله عز وجل لأنبيائه وللصالحين شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم ونبدأ به فين وهو يتولى الصالحين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا ايه كان النبي صلى الله عليه وسلم رسول الخير نبي التوحيد وأخذ نصيبه من البلاء كما كتب على غيره من البشر رسولنا صلى الله عليه وسلم وضع سل الجزور على رأسه حطوا القذر على على ظهره صلى الله عليه وسلم وأدميت عقباه في الطائف رموا بالحجارة الغيت من النبي صلى الله عليه وسلم جرح في قدمه وكسرت ثنيته في أحد وشج رأسه وقتل أحبابه وربط الحجر في الأحزاب من الجوع على بطنه وغلب في بعض المواقف درجة أن بسق بعضهم في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم أخذه من على الجمل فأوقعه وهو في سن الخمسين صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحبس وأصحابه في شعب أبي طالب وسمع السباب بأذنيه ورأى المكائد بعيني وطرد من دياره ورمي بالكذب والسح والجنون والكهانة واستمر يدعو إلى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا ولا يصده ذلك عن أداء رسالة ربه ابتري أول ما ابتري باليتم وبفقد الوالد والمساعد ثم بوفاة أمه ثم بالفق ثم بالتضييق ثم بتحمل تبعات الرسالة ثم بالاتهام من السفلة والكافرين ثم بموت أقربائه ومساعديه، ثم بالوفاة أغلب بناته وكل أولاده الذكور ثم تسلط عليه وعلى من اتبعه من أحد الناس من ضعفائهم الأشداء ومن الأشداء والأقياء من مشرك قريش فنالوه بالأذية القولية والفعلية عن جبير ابن نفير قال جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوما فمر به رجل فقال طوبى لهاتين العينين اللتين رأت رسول الله واحد عاد على صحابي فيقول له يا عم يا بختك شفت النبي صلى الله عليه وسلم والله لو ددنا أن رأينا ما رأي وشهدنا ما شهدت فغضب طب ليه فجعلت أعجب ما قال الرجل إلا خيرا الرجل بيقول كلام كويس بيقول يعين عليك شفت النبي صلى الله عليه وسلم ياريتنا كنا شفناه ثم أقبل إليه فقال ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه لا يدري لو شهده كيف كان يكون والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام أكبهم الله على مناخرهم في جهنم لم يجيبوه ولم يصدقوه أولا تحمدون الله إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم حسنين الموضوع الصحابة دي والموضوع ده لعبة انت فاهم ان انت لو كنت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وشفت المشاكل دي ان انت كنت خلاص آمنا به وصدقناه وكنا هنبقى أسود من قال ساعتها كانت وقع الفتنة كان هيبقى عامل ازاي النبي صلى الله عليه وسلم بقى يعرض نفسه للقبائل من يقويني ومن ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وكتير جدا أبوا والبعض قال يعني انت كلامك كويس بس احنا حنودي نفس ومش ده بيحصل لغاية النهاردة ومتع تودي نفسك مشاكل ليه خليك يا عم جنب الحيث وخلاص هنعمل المشاكل فأغلب الناس ده حالهم فمن قالك انه لو طلع وسطنا النبي دلوقتي وقال يا جماعة انا خاتم الانبياء والمرسلين كنت عا تجري وهتقول ايوه هو،, هو ده النبي الامين من قالك فقال له اولا تحمدون الله اذ اخرجكم لا تعرفون الى ربكم مصدقين لما جاء به نبيكم قد كفيتم البلاء فاحمد ربنا على العافية ثم قال والله وده محل الشاهد لقد بعث الله النبي على أشد حال بعث فيها نبي من الأنبياء في فتره وجاهلية ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل وفرق بين الوالد وولده حتى إن الرجل لا يرى والده وولده أو أخه كافرا يعلم أنه إن هلك دخل النار صح خلاص هتسيب أبوك وحتسيب إخواتك وحتسيب الناس وتعتقد أن دول كده ومن قال لك أنت بقى أن انت على الحق يعني. فإيمان الصحابة ده وتصدقهم ويقينهم ده ده مش كلام يرتجل وكلام كده نقف عنده ما شاء الله لقوة البلابس ياريتن كنا زيهم قال فلا تقر عينه يعلم أن حبيبه في النار وأنها التي قال الله والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا المتقين إمامك يعضوا يقطعوا نفسهم علشان الناس تبقى على الهداية الشاهد فين الولاية النبي بعد ده كله والصبر ده على الأذى ده كله والآلام والمحن دي اختصه الله هذه الولاية بقى بس على جسر من التعب والمشقة صار هو خاتم الأنبياء والمرسلين فاختصه بعموم الرسالة إلى الثقلين فصار هو نبي الجن والإنس صلى الله عليه وسلم ولم يقبل من أحد صرفا ولا عدلا إلا باتباعه لو واحد من هنا للصبحة عاد يقول لا إله, الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا تدخله الجنة حتى يتمها بأنه صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين وخاتمهم وأن محمد رسول الله ولا يصل أحد دار السلام تحرم على الجنة التي دع الله إليها عباده إلا من طريقه فهو أكرم الرسل وهو صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين تبان أن ربنا سبحانه وتعالى شدد عليه لكن هو يقول إن لم يكن بك وضب علي فلا أبال مش فرقه بس المؤمن تراضي يا رب سيدنا إبراهيم ابتلي بشت أنواع الابتلاءات حتى كانت تلك الحادثة الشهيرة قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار أدلوا لا يوا كوني بردا وسلاما على إبراهيم انت تشوفها برد من بر عملة ازاي هيتحرق لكنه ولي الرحمن وهو لا يضيع قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين وهكذا سائر الأنبياء كل واحد تجد له محنة شديدة ثم بعد ذلك يتوله الله عز وجل بالولاية فتجد شيئا آخر شوفوا الأمور دي بعض ما ذكر في كتب التاريخ والسير عن بعض الكرامات التي حدثت للصحابة والصالحين يذكر ابن سعد في الطبقات عن عثمان بن القاسم قال لما هاجرت أم أيمن أم أيمن دي هي إيه حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم اسمها إيه بركة أم أيمن لما هجرت أم أيمان رضي الله عنها أمسد بالمنصرف دون الروحاء فعطشت وهي مشى في الطريق عطشت وليس معها ماء وكانت صائمة وجهدها العطش فتدلى عليها من السماء دلو من ماء نزل من السماء بصت لقيت من السماء نزل عليها كبايت مية فتدلى عليها من السماء دلو من ماء برشاء أبيض بحبل أبيض فأخذته فشربت منه حتى رويت فكانت تقول والله ما أصابني بعد ذلك عطش ولقد تعرضت للعطش بالصوم في الهواجر كان يبقى اليوم حر حر فما عطشت بتلك الشربة بعدها أبدا وإن كنت لأصوم في اليوم الحار فما عطش أولياء الله تتنزل عليهم كرامات وإن نحن نستبعد هذه الأمور بذهننا لانه بعض الناس لا تفهم هذه القوانين السماوية بعض الناس اللي يقول لك المسائل دي ما تنفعش معنا ما صدقهاش بالعقل الى ان يدبر الله عز وجل مثل هذه الامور والكرمات هذه امرها زي ما قلت ثابتة في عقيدة اهل السنة والجماعة ويذكر ايضا ابن عساكر في تاريخ دمشق انه لما فتح عمرو بن العاص مصر اتى اهلها خذوا بالك عشان الموضوع تبعنا يعني أتى أهلها إليه حين دخل مكان معين فقالوا له أيها الأمير إن لنيلنا النيل هذا سنة أو سنة لا يجري إلا بها فقال لهم وماذا قالوا إنه إذا كان لسنتي عشرة ليلة تخلو من هذا الشهر عمدنا إلى جارية بك عارفين العروس النيل؟ قالولهم عندنا موضوع معروف احنا بنيجي يوم 12 في الشهر ده ونرحنا من واحدة عمدنا إلى جارية بكر بين أبويها فأرضينا أبويها وجعلنا عليها شيئا من الحلي والثياب أفضل ما يكون وألقينها في هذا الناس قالولوا احنا عندنا طريقة بنعملها على طول نجيب بنت نخدها ونرضي أهلها ونروح من ونروح مغرأينها عشان كده النيل يعني إيه يستجيب النيل كل سنة يخد العروس والقينا في هذا النيل فقال لهم عم ان هذا لا يكون في الاسلام ايه الخرفات والخزعبلات بتاعة الفراعنة دي ان هذا لا يكون في الاسلام فان الاسلام يهدم ما قبله فاقاموا في هذا المكان فقال لا يجري قليلا ولا كثيرا حتى همجوا بالجلاء رحوا قاعدين وقالوا طب هنسمع كلامه الفيضان مش اشتغل شفت بقى احنا قلنا ارمي العروسة الفيضان يشتغل فاقاموا ما فهم فيه يا سيدنا عمرو مش عارف يعمل ايه فلما رأى ذلك عمر كتب الى عمر بن الخطاب الحقني قلت لهم ما ينفعش ودي شركيات وثنيات وكلام فاضي فالنير مش عايز يجيب ميا اعمل ايه فكتب الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بذلك فكتب اليه عمر قد اصبت ايوة ده عقدت المسلمين إن الإسلام يهدم ما قبله وقد أبعث إليك ببطاقة كتب كلمتين فألقيها في داخل النيل إذا أتاك كتابي فلما قدم الكتاب على عمر وفتح البطاقة فإذا فيها من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل أهل مصر أما بعد فإن كنت تجري من قبلك فلا تجري وأنت أشغال من دماغك وإن كان الواحد القهار يجريك فنسأل الله الواحد القهار أن يجريك فألقى عمر البطاقة في النيل قبل اليوم الذي كانوا يستعدون فيه للقاء العروس خلاص بعمر مش جاي معاً كان يسموه يوم الصليب وقد تهيئة أهل مصر الخروج والجلاء منها لأنهم لا يقومون بمصلحتهم فيهم فيها إلا النيل فأصبح هذا اليوم فأجراه الله ست عشر ذراعا وقطع الله تلك السنة السوء عن أهل مصر ببطاقة عمر بن الخطاب. فهذه ولاية الله عز وجل لصحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويذكر أبو نعيم في الحليل أنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم العلاء الحضرمي، العلاء ابن الحضرمي رضي الله عنه، بعثه في سرية، فقال أبو هريرة تبعته فرأيت منه خصالا ثلاثة يقول أنا مشيت وراه لقيت له طلع عليه ثلاث حاجات أنا مش عارف إيده لا أدري أيتهن أعجب انتهينا إلى شاطئ البحر فقال سموا الله واقتحم فسمينا واقتحينا واقتحمنا فعبرنا وما بلل الماء أسفل خفاف إبيلنا واحنا ماشينا بالجمال عدينا بحر هييجوا في النص ويغرأه سيأتي في النص ويقف يقول لك عدينا وبعد ما رحنا الناحية الثانية بصينا لقينا الخفاف المفروض بقى المياه بقى فيه أرجل الإبل وما بل الماء أسفل خفاف إبلنا فعدتها فلما قفلنا يعني لما رجعنا صرنا معه بفلاة من الأرض ونحن ومشينا في حطة صحر وليس معنا ما فشكونا إليه فصل ركعتين ثم دعا فإذا سحاب مثل الترس قد أرخت عزالها ألبصنا كنا لدينا سحاب الجماعة الجماعة ورحت منطرة فسقينا واستقينا ومات وهو معنا فمات فدفناه في الرم فلما سرنا غير بعيد قلنا يجيء سبع فيأكله رمنا في الصحر فرجعنا إليه فلم نره يعني في القبر جينا بعد شوية قلنا ايه دا احنا ايه اللي خلينا دا هنا كان مفروض نتفينه في مكان تاني فرجعنا فلم نجد قبره فلما رآنا احدهم وكان عامل من عمال كسرة قال لا والله لا نقبل هؤلاء لما هم رحين يطلعوا يحاربوا دول يحاربوا مجموعة من الفرس فقال له اول ما شافهم بالشكل لا قال لهم لا والله انت عليكم ايات ملناش فيكم فقال لا والله لا نقابل هؤداء ثم قعد في سفينة فلحق بفارس قد بعض أجري على صحبه إيه ده بقى هذه هي تدابير الملك لأصحاب الولاية عند الله تبارك وتعالى وأخيرا نذكر لكم هذه أيضا القصة وهذا كتاب ماتع ارجعوا إليه اسمه وهو يتولى الصالحين لمحمد بن محمود بن مصطفى الأسكندري ذكر فيه ذكر رعاية الله عز وجل للصالحين وغيرهم ذكر عن أيوب السختياني وهذا رواه أبو نعيم في الحلية أيضا عن عبد الواحد بن زيد قال كنت مع أيوب السختياني على حراء جاب حراء، فعطشت عطشا شديدا حتى رأى ذلك في وجهي فقال ما الذي أرى بك قلت العطش عطشان وقد خفت على نفسي قال تسطر علي؟ هعمل حاجة بس بس تسطر وتفتح شبوءك قلت نعم قال فاستحلفني بالله عليك تسطر عليها ولا حيبقى موضوع تاني فحلفت ألا أخبر عنه مدام حي طول ما انت في حياته قال فهز برجله على حراء خابط على الأرض فنبع الماء والله فشربت حتى رويت وحملت معي من الماء قال فما حدثت به أحدا حتى مات قال عبد الواحد فأتيت موسى الأسوار فذكرت له ذلك قال ما بهذه البلدة أفضل من الحسن وأيوب السختياني أيوب السختياني الضرى وتعجر راح طلع له الميا بص بقه هو, هو عارف ان الكلام ده فتن فعشان كده قال له ما تقولش وما تتكلمش بمثل هذه الأشياء وأنا جبت لكم الكلام علشان ما أتعودش تقوله ده كلام خرافات يعني من مصادره من الكتب علشان تعرفوا أن مثل هذا موجود وإحنا قررنا أصل هذا الأمر وأنا صراحة يعني لا أمل من مثل هذا يعني إحنا عدنا نقول القصص دي للصبح يعني كلها تستأنس بها في حياتك وتعلم أن الله عز وجل مؤيد عباده المؤمنين وأولياءه الصالحين لكم بسهل بن عبد الله إذ تستره روى أبو نوعين في الحلية أن يعقوب ابن الليث وكان أميراً أمير من الأمرة اعتقل بطنه يعني جاله إمساك في بعض كور الأهواز في قرية من القرى الرجل الأمير عنده مرض عنده إمساك ومش عارفين يعمله حاجة فجمعوا الأطباء فلم يغنوا عنه شيئا فذكر له سهل بن عبد الله التستري قالوا له يعني شوف الراجل الصالح ده يمكن يعمل معاك حاجة فأمر بإحدارها فأحضر فلما دخل عليه قاعدة على رأسه فقال اللهم أريته زل المعصية فأرهي عز الطاعة قال له أهو ما هو بيجاز عن معصيته قال المرض ابتل بالبلاء بالبلاء اللهم قد أريته زل المعصية خلاص فهم بقى خلاص وصلت للرسالة اللهم قد أريته زل المعصية فأرهي عز الطاعة قال فوالله فرج عنه من ساعته بدعوة هذا الرجل الصالح زال عنه الإمساك وزال عنه المرض، فأخرج له مالا وثيابا فردها وقال لا أقبل منك شيئا طبعا دعوات الصالحين واستجابة الله لهم هذا باب أيضا من الأبواب التي يتسع فيها المقال المطلوب المطلوب المعاني العملية اللي احنا قلناها هو ده حظ المؤمن من إيه من اسم الله الولي المولى أن تكون لله وليا فكما ينصرك أنصره إن تنصر الله ينصرك. وكما يؤيدك فكن لدينه مؤيدا وارفع له راية وأعز هذا الدين تبقى ولي لله بهذا المعنى فكما أخذناها هو الولي دي من الأسماء الجمال بقى فنوالي أولياء الله وتحبهم وتحب أن أنت تجالسهم كان الإمام أحمد إذا سمع عن رجل صالح أحب أن تكون بينه وبينه معاملة وكان إذا وجد رجل صالح استدعى أبنائه يعني لو يجي كده فقالوا له ده مثلا فلان جه اللي هو فلان الفلاني يروح ينده على عبد الله وصالح ولاده تعالوا وانظروا إليه نظرا بص على الصالحين عشان الأولاد تتربى بالنظر إلى وجوه الصالحين فخلي بينك وبين الأولياء ذول بينك وبين من تعتقد فيهم الصلاح اجعل بينك وبينهم علاقة لأنه لعل هؤلاء بمحبتهم تنال الدرجة الرجل يحب القوم ولما يبلغ منزلتهم قال أنت مع من أحبت فأحبهم واجعلهم منك بمنزلة القرب بمكان وإياك وأولياء الشيطان الذين هم من حزبه لا تعرفهم وتبرأ منهم وابتعد عنهم حتى لا يقطع عليك الطريق بينك وبين الله جل وعلا فهذه ما تيسر حول هذين الإسمين العظيمين الجليلين اسم الله الولي واسمه المولى فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أوليائه الصالحين وأن يجعلنا من أصفيائه وأحبائه وأن يتولانا إنه يتولى الصالحين اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا اللهم اجعل ما قلته وما سمعتموه حجة لنا لا علينا اللهم كلنا ولا تكن علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم انكر لنا ولا تمكر علينا اللهم انصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك ذكرين لك شكرين إليك أواهين منيبين تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واسل السخائم صدورنا اللهم نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة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 والعزيم على الرشد نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك نسألك قلوبا سليمة وألسنة صادقة ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك سبحانك علام الغيوب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين آمين قولوا جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك